وما أوتتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عد الله خير وأبقى أ فلا تعقلون فَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مُتِعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنيا كَمَمَا مَتَّعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ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 فعميت عليهم الامباء يوم اذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ